أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين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 وَأَسْكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَاءً أَرْضِعِيهِ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 واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ار على قلبها لتكون من المؤمنين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 فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّ كيتقرعينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.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 He said, Lord, if I have forgotten my soul, forgive me, and he has betrayed him, because he is the Most Merciful. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرقه قال له موسى إنك لغوي مبين فَلَمَّا أَن أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لهما قَالَ يَا مُوسَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ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 وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدِيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَ لَا نَسْقِي قَالَ لا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كبير فسقى ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على السرعة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 عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي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 أنا استنار اللعلي آتيكم منها بخبر، اللعلي آتيكم منها بِخَبَرٍ أو جذوت من النار لعلكم فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشَّجَرَةِ أي يا موسى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 أيا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون وَأَخِيهِ هَارُونَ وَأَفصَحَ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقَنِ فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يصدقني إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُوا قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليك ما بآياتنا فلا يصلون إليك تبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وَمَا سَمِعْنَا بِهَا ذَٰلِكَ فِي أَبَائِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ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 فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئم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 وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِي إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب طور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون غارون ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْتَكَ قالوا قالوا لولا اعطي يمسلما اعطي موسى او يكفروا بما اعطي موسى من قبل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 119. وإن تبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون كَرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هم بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتَلَّى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا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 وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمت كلهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله مَنْ إله غير الله بإمكانكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ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 وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّمَا فَاتِحَهُ لَتُنُوبُ بِالْعُصْبَةِ أُلِقْوَ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ فَرِحِينَ وابتغ فيما أَتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تنس مِنَ من الدنيا نصيبك مِنَ الدُّنْيَا وأح كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين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 ولا يُسْأَلُ عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون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 الصابرون فقسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين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 وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا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 قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أي